أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفلان ميم أحسب الناس أيه ركو ان راكن ان يقول لقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله, فليعلمن الله كاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقونا سانه ما يا من كان يرجو لقا Jaloo the See... والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات كفران سيئاتهم, سيئاتهم ve lan ve وَنَعْثُمْ سَيَآتِهِمْ وَلَنْ نَجْزِيَنَّهُمْ وَالصَّيْنَلِ سَنَ بِوَلِ دِي حُسْنَا وَي تُن شَرِكَ لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٌ مَلَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُ فِرْعَوْنُ بَاعَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا İ o diye fil canem fitmeten k لَمَنَ النَّمَانِفِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا انْتَّبِعُوا سَبِيلَنَا ittabi usbilene wal najil khataayaakum wa qalan alladheena سبيلنا. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاظلين من خطاياكم Kazibun, ve ولا يسالون ما يوم القيامه عما كانوا يفترون ولا تضر لسانا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفٌ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلا خَمْسِينَ عَامًا فأخذه الطوفان وهو fân jeynağı يَا مَعِذِ الْقَرَارِ لِقَوْمِي يَا بُنْيُونَ تُعَلَمُونَ <تزديق> إِنَّمَا تَابُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إخلقون <تصفيق> إفكا <تصفيق> إن الذين تعبدون من دون الله رِقْقًا فَتَبَتَّرُونَ إِنَّ اللَّهَ إِلَ رِقَابُ عُبُدُوا وَاشْكُرُوا لَهُ إليه Ve inan tıkalıbo, fakat kalıbo, umumunun. وَمَا لَلَّا رَسُولِ إِلَّا البلاغ المبين. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهِ قل قسم ذلك على الله يسير قل Fi al-ard faẓuruk ifa bed al-ḫalq thumma et el akhira inna kulli yâ ey bu yaşa ve rahmu me ve Vama andım bimujizin fi al-ırdı, vala fi وَالَّذِينَ كَفَرُوا جاۋаб قومى ىللا فما كان جاۋاب قومى يقتلوه أوحرقوه Kolle innem tahtal dum تَتَمَيَّنُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ, النبوة وَالْكِتَابَ أتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وَلْعُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةِ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ أَإِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمْ vatetuna fi nadikumul ve او مِلْ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا ibraki ma bil busra qalu qala inna وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إذن كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّ مُنزِلُونَ رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون ولقد دركنا منها آياتي لا يتم بين التلقاء وعقله وإلى مدين أخاهم شعيبا وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وارجوا اليوم وارجوا اليوم الاخر وَلَا سدين وكذلك ام فانخذتم ترجعن فصبحوا في داره جاثمين وَعَادَ وَأَنَسَمُدَ وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّمَّ سَاكِنِيهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَنَّ لَهُمْ فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات بالبينات فاستك بروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكل أن أخذنا بالذنب ve minhum khaṭaf <Sessizlik> mā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 فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من حسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَكُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دون الله يا تأخذت بيته وإما أوعن البيوت لبيت الله كبر لو كانوا يعلمون والعزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات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 ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم لقد انتهيت من الجزء للحاضي والعشرين وإن شاء الله سنبدأ بجزء الواحد والعشرين وإلى الله التوفيق وإلى الله وعلى الله توكلت وعلى الله فليتوكل المؤمنون